أولئك الذين لم تحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين لم تحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكٌ بِنَبَأٍ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 لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم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 من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطهم إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسقر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء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 كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحما فيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله الله تواب الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكروا وأنفثا وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم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 أمالكم سيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأفوسهم في سبيل الله أولا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 عَلَيْكُم مَن هَدَاكُمْ للإيمان الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون